وأنصاره والقاه الشيخ محمد رتحيل ما يتيسر من طور الإفراغ. Ooh. Mm -hmm. به No. Uh -huh. Oh, yeah, know. Yeah. Uh -huh. Oh, my God. of oh, four Oh, و مولا out. Uh -huh. Oh, no. اثنين وأربعين ورقيق عشر إخوة لمن والإسلام ولايات لما تيسر من صورة الإسراء تلاه لنا محمد رفعات ساعةنا الآن 8 ثانية عشرة.